و هو الملاعب نورا ولاعبنا نورا الملعب يشرف بي يكسب تقد الجمهور الجمهور <ملاعب نورة> هيا مع الاتحاد طول ملاعبنا نورا ولاعبنا نورا الملعب يشرف بي يكسب تقد الجمهور الجمهور <ملاعب نورة> حياك والله حياك وبارك جهود اللي رعاه الله حياك إنها من جهود يرعاك كل الجماهير وياك تلتف إلك مسرورة